قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين علهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإلى جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يؤلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كل أمّة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأصرون ساعته ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منهم المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُووَّ قَدَابَ الْقُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِنَّمَا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِمُونَ وَيَسْتَمْبِعُونَكَ أَحْقَنْهُ قُلْ إِيَوَّ رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ